وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْتَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَسْقِ اللَّهَ أَمْتَكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَسْقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِعٌ وَتَقْشَنَّ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَحْقُقُ أَنْ تَقْشَى فَلَم 117. وما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 118. وكان أمر الله مفعولا 119. ما كان نبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوه من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حكيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما جاء ويأذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما